قال الإمام السيوطي الإخوة والأخوات ومسلم والنسائي صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا كي, كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب اربع إخوة رووا في سند أولاد سيرين بفرد مسند وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها قد شهدوها سبع نبنى عفرا وتسعة مهاجرون هم بنو حارث السهمي كل محسن رواية الآباء عن الأبناء وعكسه وألف الخطيب في ذي أثري عن ابنه كوائل عن بكري والوائلي في, عكسه والوائلي في عكسه فإن يزد عن جده فهو معال لا تحد أهمه حيث أبن والجد لا يسمى والآبا قد انتهت إلى عشرة, عشرة وأربع في سند مجهل لأربعين مسند وما لعمل بن شعيب عن أبه عن جده فالأكثرون احتج به حملا لجده على الصحابي وقيل بالافصاح واستيعاب وهكذا نسخة بهذ واختلف أيهما أرجح والأولى ألف وعدد هنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق فهذه ثلاثة مباحث هي مبحث الأخوة والأخوات ومبحث رواية الآباء عن الأبناء ومبحث رواية الأبناء عن الآباء رواية الأبناء عن الآباء أما مبحث الأخوة والأخوات فالمراد بهم الذين يأتي ذكرهم وهم إخوة أبوهم واحد وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن ما ليس من ليس بأخ اخا فيما إذا حصل اشتراك في اسم الأب فإن من لا يعرف الحقيقة يظن أنهم إخوة مع أنهم ليسوا بإخوة وإنما يشتركوا بالأبي وإن كان هذا غير هذا وهذا ينتسب إلى ما لا ينتسب إليه هذا فقد اعتنى المحدثون بالأنواع المختلفة التي ميزوا فيها بينما قد يكون مشتبها وحتى هذا الموضوع الذي هو الاخوه والاخوات قد افردوه بالتاليف بل جعلوه نوعا من انواع علوم الحديث عندما تعد انواع علوم الحديث يعد منها معرفه الاخوه والاخوات وفائدته كما ذكرت الا يظن من ليس باخ أخا فيما إذا حصل اشتراكم في اسم الأب فقد نصوا على أن هذا اخ لهذا وأن هذا ليس اخ لهذا وإنما حصل الاشتراك في اشتراك في الاسم وإنما حصل الاشتراك في الاسم ومن المعلوم ان الاشتراك في الاسم عندما لا يكون هناك تنبه قد يلتبس وقد يقع البعض في الخطأ الفادح بأن يظن من ليس بأخ اخا وإن كان بينهما مسافة طويلة في الزمان وقديما يعني جاء في بعض الأحاديث ذكر الانتقاد على المسلمين وعلى وعلى ما جاء في القران من ان مريم اخت هارون يا أخت هارون فقالوا كيف تكون مريم اخت لهارون وبين مريم وبين موسى الذي اخوه اخاه هارون قرون ومسافة طويله فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل أو لما بلغه هذه المقالة من بعض الكفار قال إنهم كانوا يسمون بأسماء آبائهم يعني أن هارون الذي هو أخو مريم يعني قد سمي على هارون المتقدم ليست القضية أنها يعني عندما يأتي اسم شخص مطابق لاسم شخص يقال إن هذا إن هذا غلط أو إن هذا فيه تناقض أو إن هذا نسب إلى هذا وبينه بين مسافة بعيدة هذا الذي هو أخو مريم هارون شخص آخر غير غير هارون اخو موسى وبينهما المدة الطويلة بينهما مدن طويلة فالنبي عليه الصالح الصل... أن كان يسمون بأسماء انبيائهم يعني يسمونه بأسماء أنبياء يعني فهذا هارون الأخير الذي هو اخو مريم هو مسمى على هارون المتقدم وليس هارون المتقدم حتى يقال إن كيف يقال إن مريم اخت هارون وهارون هو اخو موسى وأخو موسى بينه وبين موسى ومريم المدة الطويلة النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل هذه المقالة قال إنهم كانوا يسمون بأسماء آبائه والذي جاء في القرآن من كون مريم مختارون والذي جاء في القرآن من كون موسى أخو هارون لا تناقض بينهما ولا تنافي فهارون المتأخر غير هارون المتقدم، وهذا وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء فإذا التشابه في أسماء الآباء يعني قد يحصل فيه لبس بأن يظن ما ليس بأخ أخ لا سيما إذا كان هناك مسافة طويلة بين هذا, هذا هؤلاء الذين حصل بينهم اشتراك وقد صنف العلماء منهم مسلم والنسائي وغيرهم في هذا النوع من أنواع علوم الحديث وقد ذكر أن أربعة من الإخوة يروي بعضهم عن بعض في اسناد واحد وهم كلهم إخوة وهم كلهم اخوة وهم اولاد سيرين محمد بن سيرين يروي عن اخيه يحيى ويحيى يروي عن اخيه معبد ومعبد يروي عن اخيه انس وهؤلاء كلهم اولاد لسيرين. كلهم اولاد السيرين وهم يروي بعضهم عن بعض فهم اخوة يروي بعضهم عن بعض هم اولاد سيرين وهذا من الامور اللطيفة في علوم الحديث ان يكون اخوة يروي بعضهم عن بعض في سند واحد يروي بعضهم عن بعض في سند واحد ثم أيضا من الإخوة سبعة إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلهم إخوة إلا أن هؤلاء الإخوة هم إخوة لأم وأمهم عفرة بنت عبيد وقد شهد لها سبعة من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه بدر ثلاثة منهم لأب وأربعة لأب فهم سبعة أمهم واحدة ثلاثة منهم من أب وأربعة من أب وهؤلاء السبعه الاخوه لأم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبناؤها الذي هو معاذ ومعوذ وعوف وأبوهم واحد وعاقل وخالد وعامر وإياك وأبوهم واحد وهؤلاء السبعة من أبوين أمهم واحدة وهي عفراء بنت معوذ فهم إخوة اشتركوا في هذه المعركة التي هي معركة بدر وهم وهم إخوة شهدوا بدلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ذكر في هذا أيضا تسعة إخوة من المهاجرين هم أولاد رجل واحد تسعة إخوة مهاجرون هم أولاد رجل واحد وهو وهو الحارث بن قيس السهمي الحارث بن قيس السهمي له تسعة أولاد كلهم مهاجرون هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهذا هو ما يتعلق بالنسبة للإخوة والأخوات من حيث من حيث التعليف فيه وأن العلماء أفردوه بالتعليف ومن حيث أن لمعرفته فائدة معرفته الا يظن ما ليس بأخ أخ ولا يلتبس على بعض الناس الاشتراك في اسم الأب بيان يظن أنهم إخوة مع أنهم ليسوا بإخوة ثم أيضا من جهة هذه اللطائف الثلاث التي حصلت وهي أن أربعة إخوة يروي عن بعضهم, بعضهم عن بعضهم أولاد سريم وسبعة إخوة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة إخوة هم هاجرون هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المبحثان الآخران وهما الرواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء وهما مبحثان متقابلان رواية الآباء عن الأبناء سبقت الإشارة إليها في رواية الأكابر عن الأصاغر وهذا نوع من انواعي أو من أمثلة رواية الأكابر عن الأصاغر لأن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأطاغر ورواية الشيوخ عن التلاميذ ورواية الشيوخ عن التلاميذ فهذه ورواية الصحابة عن التابعين وهكذا هذه رواية أكابر عن أطاغر والذي معنا هو من نوع رواية الأكابر عن أطاغر الذي هو رواية الآباء عن الأبنى وفائدة معرفة معرفة هذا النوع أن لا يظن الانقلاب في الإثنان بأن يأتي أب يروي عن ابنه فيظن العكس أن الابن هو الذي روى عن الأب لأن هذه الجادة الجادة المعروفة أن الصغار يروون عن الكبار لكن كون يأتي كبار يروون عن صغار هذا قد يظن فيه الغلط ويظن فيه الخطأ لكن إذا عرف أن هذا من قبيل رواية الأب عن الابن وأن هذا الأب روى عن ابنه هذا الأب روى عن ابنه وهذا الرجل روى عن ابنه فإذا وجد في الإسناد كونه يروي عن ابنه فإنه لا يلتبس ولا يظن أن الناس في الانقلاف وأنه جعل الأب ابن والابن أب بحيث أن يكون ال الأب راويا عن الأب مع أن القضية بالعكس نعم القضية بالعكس التي هي الجادة الصغار يرون عن الكبار لكن قد يأتي أن الكبار يرون عن الصغار مثل رواية العباس عن ابنه الفضل رواية ابن عن أبيه رواية ابن عن أبيه وكذلك رواية بكر رواية آه آه وائل ابن داود آه آه الكوفي عن ابنه بكر أيضا هي من هذا القبيل وائل ابن داود الكوفي يروي عن ابنه بكر فهو, فهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء وقد ألف فيه الخطيب البغدادي يعني مؤلفا ذكر فيه هذا النوع أو الامثله أو الذي تمكن من الوصول إليه ويقوف عليه مما كان من هذا القبيل الذي هو رواية الآباء عن الأبناء أما المبحث الثاني الذي هو عكسه فهو رواية الابناء عن الآباء فهذا هو الجادة المسلوكة التي يكون فيها الصغير يروي عن الكبير ولا لبس فيه وهو ينقسم إلى قسمين من يروي عن ابيه فقط ومن يروي عن ابيه عن جده من يروي عن ابيه فقط ومن يروي عن ابيه عن جده ورياية الابناء عن الاباء كثيره جدا واما رواية الابناء عن الاباء عن, عن الاجداد فهذه قليلة هذه قليلة لان كون يجتمع اشخاص متعددون متنازلون يروي بعضهم عن بعض الابن عن ابيه عن جده هذا قليل جدا بالنسبة لرواية الأبناء عن الآباء يعني بدون روايتهم عن الأجداد لانه يعني كونس يكون الابن والحفيد والأب والجد يعني من أهل العلم ويروي بعضهم عن بعض هذا ليس بكثير لكن كون يعني يصير الابن يروي عن أبيه والابن وأبوه من أهل العلم يعني هذا كثير بالنسبة للثاني لكن العذيذ الذي يعتبر من المعالي ويسمونه المعالي هو أن يروي الابن عن الأبي عن الجد وهذه من المفاخر التي يفتخر بها وهو أن يكون البيت بيت علم متناسلون من أهل العلم يروي بعضهم عن بعض ويتحملون يتحملون الأحاديث ويروون السنن والآذار بيوت بيت من بيوت العلم متناسلون يروي بعضهم بعض هذا هو الذي إذا وجد يعتبر شيئا آآ عزيزا وشيئا نفيسا ولهذا وصفوه بالمعالي وهو غير العوالي العوالي عوالي الإسناد يعني يكون يقل الرجال بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المعالي فهي رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد لأن هذا يعتبر من من فيه علو وشرف ونسب وهو وشرف يعني يعني يكون فيه شرف في العلم وأن أنهم ينتسب بعضهم إلى بعض ويروي بعضهم بعض وهم من أهل العلم لهذا يوصف بأنه معالي ولهذا يقولون فيه عوالي ومعالي الأسنيد فيها عوالي ومعالي العوالي هي ضد الأسنيد النازلة التي يقل فيها الرجال بين المحدث وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا يكون الثلاثي لكونه عاليا مثل البخاري يكون عنده ثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ثلاثة أشخاص وأما المعالي فهم يطلقونها على ما إذا كان الأب يروي عن ابيه عن جده الابن يعني حفيد يروي عن أبيه عن جده وهذا يعتبر من المفاخر ومن الأشياء التي تعتبر نفيسة وفيها شرف لأن فيها شرف العلم وتوارث العلم والتناسل وكون البيت بيت علم يروي الحفيد من الحفيد العلم والأب من أهل العلم والجد من أهل العلم وهكذا فهذا يعتبر من من الأمور ومن الأشياء النفيسة والأشياء العالية اذا هذا من القسمان وهما رواة الأب الابن عن الأب يعني هذا نوع وهو كثير وروايه الابن عن الاب عن الجدي هذا هو القليل بالنسبة للثاني وهذا هو الذي يوصف بانه من المعالي يوصف بأنه من المعالي وقد الف ابو نصر الوائلي في هذا النوع الذي هو روايه الابناء عن الاباء الذي هو رواية الابناء عن الاباء و و وقالوا أن أكثر ما ورد من الأسنين التي فيها تناسل كل واحد يروي عن أبيه أنه أربعة عشر شخص متناسلون يروي بعضها عن بعض هذا أعلى موجه لكن ذلك الإسناد الذي فيه هذا العدد المتناسلون يروي عن بعضهم عن بعضهم أربعة عشر فيهم مجاهيل لا يعرفون فيهم مجاهيل لا يعرفون ولا يعرف شيء عنهم ولكن جاء الإسناد بهذه السلسلة النسبية التي فيها كل واحد يروي عن كل واحد يروي عن ومن ومن الروايات ال ال التي جاءت بكثرة والتي جاء عن طريق تلك الروايات وتلك الأسنين وهي روايات الأبناء عن, عن الاباء عن الأجداد يعني أحاديث كثيرة وبني عليها كثير من الأحكام رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة فإن الأكثر ما احتجوا بهذه الرواية قالوا إذا صح إلى صح الإثنان إلى عمرو بن شعيب فإنه لا يقل عن درجة الحسن ومن العلماء من صحها الحديث في ذلك بل ومنهم من اعتبره من أصح الأساني اعتبره من أصح الاثنين رواية عمر بن شعيب عن البيه عن جده لكن المهم ان يكون الاثناد لعمر بن شعيب يكون سليما واذا لم يبق الا رواية عمر بن شعيب عن البيه عن جده فلأكثروا نحتجوا بها وقالوا انها من قبيل الحديث المعتبر الذي يعول على ما جاء فيه وكثير من الحديث التي بنيت عليها الاحكام جاءت عن طريق عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عمر بن شعيب عن البيه عن جده، فأكثر العلماء على أن اعتبار هذه الرواية، وذلك حملا منهم على أن الجد المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن العاص، فقوله عمرو بن شعيب عن أبيه، عمري يروي عن أبي شعيب. لكن شعيب يروي عن عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عن أبيه محمد بن عبد الله وإنما هو المراد بجده الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو العاص فلكن ثجيه حمل بالجده على الصحابي حمل لجده على الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو العاص وقد اختلف العلماء في سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمر فمنهم من قال إنه لم يسمع وعلى هذا يكون منقطع لأن روايته عن جده عبد الله أنه لم يسمع منه فيكون من قبل منقطع لكن على أكثرون من العلماء يصححوا سماعا وقالوا إنه سمع منه بل إنه تربى يعني في, في, في حجره وهو الذي رباه وسمع منه فاعتبروا الجد هو عبد الله بن عمر وعلى هذا يكون متصلا. منهم من قال إن الجد الذي يروي عنه عبد شعيب هو جد, عبد جد عمر الذي هو محمد وعلى هذا يكون مرسل لأن محمد ليس بصحابي فاضافه الحديث إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام يكون من قبل المرسل وهو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يكون من قبيل المرسل لكن الصحيح المعتبر الذي صح عند الكثير من المحدثين أن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر روى عن جده روى عن جده فقوله عن عن عن عبر عن أبيه عن جده جده الذي هو ليس جده المباشر وإنما هو جد أبيه لأن جد عبد الله هو شعيب هو عمر هو محمد ولكن عبد الله بن عمر هو جد شعيب وجد أبي جد للابني فهو يقال عن أبيه عن جده يعني إن قلنا أن الضمير يرجع إلى عبد الله فجده جد أبي وإن قلنا أنه يرجع إلى إلى شعيب فهو يروي عن جده يعني معناه أن شعيب أن عبد الله عمر بن شعيب ابن عبد الله، ابن محمد ابن عبد الله، ابن عمر يروي هو عن أبيه وجده وأبوه يروي عن جده وأبوه يروي عن جده ليس أبيه المباشر الذي هو محمد حمل لجده على الصحابي وليس لجد عبد الله وليس لجد عمر الذي هو محمد لأنه لو كان كذلك يكون من طب المركل لأنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء احتجوا بهذه الرواية مطلقا ما دام أنه جاء عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فإن ذلك كاف بأن يقال الاسناد متصل ومن العلماء من فصل فقال إن افصح أو جاء افصاح في الاسناد بأن الجد هو عبد الله قال حد... عن عمر بن عن أبيه عن جده عبد الله فنص على عبد الله ما جاء يعني مبهم يحتمل ان يكون عمر يحتمل يكون عبد الله ويحتمل ان يكون محمد هي لنص على أن الجد عبد الله فيكون, فيكون فيكون يعني يحتج به وان لم ينص عليه فإنه لا يحتج به وقالوا أيضا ان ينص يعني كذلك لو لم ينص عليه لكن قال الجد سمعت رسول الله الله وسلم يقول كذا كان هذا يفهم بانه عبد الله لان محمد ما يقول سمعته لانه ما درك الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا وجد عن عبره بن شعيب عن ابيبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون المراد به عبد الله بن عمر لان محمد بن عبد الله لا يقول سمعته وانما يقول قال رسول الله او عن رسول الله التي يصلح التي يصلح معها الارسال اما سمعته فلا تعتمد الارسال ما في هذا الاتصال والسماع؟ قالوا ف يعني اذا كان فيه افصاح باسم الجد وانه عبد الله او افصاح بالسماع من ذلك الجد بان يقول سمعت رسول الله فانه يحمل فانه يكون تكون الروايه معتبره اما اذا لم يفصح بالجد بأنه عبد الله او ما افصح به أو افصح به أو, أو إلا أوصح بأنه عبد الله أو لم يفصح به لكن أميه فإلى الجد أنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا يكون, يكون يوهي معتبرة إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا ما سمي الجد أو أو يعني لم يسمى ولكن قال سمعت سمي الجدها عبد الله أو لم يسمى ولكن قال الجد سمعته فإنه يحمل على أن الرواية ثابتة لأنه عرف بأن الجد عبد الله عرف بأن الجد عبد الله هو يقول سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا هذا تفصيل ومنهم من فصل تفصيلا آخر وقال إن حصل استيعاب تسمية الآباء لأن يقول عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب لأن عن أبيه شعيب عن جده عبد الله ابن عمر بن العاص بأن ينص على الآباء فعند ذلك يقبل وإذا لم ينص على الآباء بأن جاء مبهما هكذا عن أبيه عن جده فإنه لا يكون من قبيل المقبول وقد عرفنا أن الصحيح المعتبر الذي عليه جمهور العلماء أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولو جاءت بهذا اللفظ الذي ليس في عبد الله ولا في قول الجد سنعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنه العلماء احتجوا بذلك وأن جمهورهم على ذلك وكثير من الأحاديث التي بنيت عليها الأحكام والتي استدل بها على استدل بها على أحكام معينة هي جاءت من طريق عمر بن شعيب عن نبيه عن جده ومن الرواية روايه الابناء عن الاباء عن الاجداد رواية بهذ بن حكيم من عن ابيه عن جده بن حكيم ابن معاويه بن حيده والمراد بجده معاويه فهو يروي يعني هذا ليس مثل عمرو بن شعيب يعني بهز بن حكيم ابن معاوية يروي عن ابيه عن جده يعني كل واحد يروي عن ابيه ما هو مثل يعني فيه واحد يروي عن جده هذا يروي عن ايش عن ابيه يعني بس يروي عن حكيم وحكيم يروي عن معاويه بس ابن حكيم ابن معاويه يروي عن ابيه عن جده وقد اختلف اي هاتين او هاتين الاسنادين او هاتين النسختين اللتين جاءت بهذا الاسناد اشهد له ابن حكيم عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ايهما ارجح وايهم اقوى فمن العلماء من رجح رواية عمر بن شعيب عن أبيها عن جده وقال يسبب في هذا أن البخاري جاء عنه تصحيحها وأنها صحيحة وكذلك جاء عن جمهور العلماء اعتبار هذه الرواية وتقويتها ومنهم من قال أن رواية بهز ابن حكيم عبيه عن جده أقوى لأن البخاري استشهد بها, استشهد بها في صحيحه تعليقا مع أن رواية عمر بن شعيب عن نبيه عن جده قالوا جاءت في موضع واحد يعني استشهادا وقد قال السيوطي إن, أن الأول أن الأولى ألف يعني اختير وهو ترجيح رواية عمر بن شعيب عن نبيه عن جده على رواية بهد بن حكيم عن نبيه عن جده وكل منهما معتبرتان لكن هذه أرجح من هذه وبعضهم رجح هذه على هذه وبعضهم رجح العكس بقي بعد هذا نوع من من هذا من, من هذا القبيل إلا أنهم الرواية البنات عن الأمهات عن الجدات يعني امرأة عن أمها عن جدتها يعني يعني ذاك في, في الرجال يروي عن أبيه عن جده وهذا في النساء تروي عن أمها عن جدتها تروي عن أمها عن جدتها وقد جاء في سنن أبي داود اسناد من هذا القبيل ترويه ثلاث نسوة كل واحدة تروي عن أمها والحديث الذي روي في ذلك من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له والسيوط أشار إليه بقوله من سبق يعني إشارتنا الحديث الذي في من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له فإن هذا الحديث في سنة يبي يبي داود جاء في إسناده ثلاث نسوة كل واحدة تنتروي عن أمها فهي رواية امرأة عن أمها عن جدتها رواية امرأة عن أمها عن جدتها فهذا يشبه النوع الذي قبله وهو رواية الآباء عن الأبناء الأبناء عن الآباء لأنهم رواية البنات عن الأمهات لأنهم من رواية البنات عن الأمهات وذاك الذي هو الأكثر وجوداً واستعمالاً وذترا رواية الأبناء عن عن ال عن الآباء هذا ما يتعلق بهذه المباحث الثلاثة التي هي روا التي هي الأخوة والأخوات والتي هي رواية الآباء عن الأبناء الذي هم رواية الأكبر على الصاغر ورواية الأبناء عن الآباء الذي منه ما هو عن أبيه فقط ومن هما هو عن أبيه عن جده